أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يطدنك عنها من لا يؤمن بها والسبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنبي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا القبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي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 وصف نعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بأيادي ولا تنيا في ذكري إذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قول اللين اللعله يتذكر أو يخشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْعَمَ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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى قالوا إنها ذان لساحر يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم ثم تصفى ثم تصفى وقد أصلح اليوم من السعلة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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيوكم الذي علمكم السحر فلا أقص عن أيديكم فلا أقص عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا أينا أشد عذابا وأبقى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 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطأف فيه ولا تطأف فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوَى وَإِنِّي لَغَصَّرُ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتُ ثُمَّ هَتَّى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ لَهُمْ أُولَاءَ إِعْلَاءَ ثَرِي وَعَجْل قالت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الثامرين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 فَكَذٰلِكَ الْقَسَمِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ فَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُنَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ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 قال فما خطبك يا سامري قال بخرت بما لم يبصروه به فقبضت قبضة من أثر الرتون فنبذتها فنبذتها وكذلك تولت لنفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسات وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنفُثَنَّ فِي اليَمِّ نَفْثًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كذلك نقص عليك من أمباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرى من أعرض عنه فإن له يحمل يوم القيامة وزرا.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 يَوْمَ إِذِ الظَّلَامُ يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فَلَمْ يَهِنْ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَتَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْ نَكَلِمُهُمْ تَبَوَّأَتْ مِرْيَةٌ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامُهُ وَأَجَلٌ مُتَّمٌ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراء النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما مستعم به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى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 أَوَنَمْتَ فِيهِم بَيْنَمَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَدْ جَاءَ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلَ فَإِلَيْنَا رَسُولًا فَنَسْتَبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قل كل متربط فتربطوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى